قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين